صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين